يا كارتر يا نبي حبيبك وصحبك وصاحب مراتك ودي كانت صاحبه وصاحب مراته وكان وارده ايضا مصاحب حناتك وكان برضو واردك مصاحب حناتك وطول عمره ناسد على استخباراتك وشغال جزوسك على استخباراتك وإيه إيه زود رصيد ملياراتك وثالك وشايل معاك ملياراتك وراجع من امك وخاين ضميره وخاين وحاطط في ايدك مصيره وده بحث حبك وذوقك في الحايه وده جاي يسطين الذنب والخطايا يقول لما يغرق عليه المحيط تكنش يا كارتر وتعمل عبيد تطلع وتمشى في حمار والضير وتاكل عيالك بجون والسحاتي صحيح انت نذل طبعا